وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أ ق و ا ت ه ا في أ ر ب ع ه ايام سواء للسائلين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 ل ه م ف ي ل ه ا دار ا ل خ ل د جزاء ب م ا ك ا ن و ا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون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 ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن, لي ليقولن هذا لي وما اظن الساعه ق ا ئ م ا ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده لا الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ